الحمد يا ربنا حمدا دائما وطاهرا وطيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أمم بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل السنة والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد كفت عدونا وأظهرت أمنا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا لك الحمد كثيرا لك الحمد كثيرا لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا لك الحمد كما ينبغي لجنال وجهك وعظيم سلطان